2. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم اكتبها في دفترك العلم التركي هو رمز استقلالنا الوطن هو أمانة لنا من شهدائنا يحافظ الجنود على الوطن من الأعداء إن المواطنين يعملون من أجل الوطن اشتهرت تركيا بجمال طبيعتها يعمل المواطنون في الحقل بانتظام